يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي النساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين ستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة هم ونجعلهم وارثين ونمتين لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من كانوا يحذرون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 التقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهمان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت مرأت فرعون قرة عين اللي ولك لا تقتلون لا تقتلون عساء أيام فعل أو نتخذه ولدا عساء أيام فعل أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أمم مسافر غا إن لا تبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من فقالت هل ادلكم فالقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تطمئن عينها لا تحزن ولا تحزن ولتعلم ان وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ